إحدى السيدات تقول تذوقت شابا مسلما صالحا يحبني وأنا أيضا أعتقد أنني أحبه لكن في أحيان كثيرة أفكر في غيره ولا يتعدى الأمر مجرد التفكير فما حكم الدين في ذلك الحب بالقلب ربما لا يتحكم فيه الإنسان وهناك من الأسباب ما يقويه وما يضعفه وربما يمحوه وإذا تزوجت المرأة ينبغي أن يتجه قلبها بالحب نحو زوجها ولا ينبغي أن تحب غيره حبا شهوانيا فقد يؤدي ذلك إلى قسوة قلبها على زوجها أو إلى الانفصال عنه أو الاتصال بهذا الغير بطريق غير مشروع وعليها أن تقاوم هذا الحب بمنع أسبابه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا وبالمداومة على المقاومة قد تفتر حرارة الحب أو تنعدم ويجب الا يترجم حب الغير إلى قول أو عمل غير مشروع والحديث الشريف يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم ولتعلم أن إبقاءها على حياتها الزوجية مع هذه المقاومة جهاد له أجره عند الله والله أعلم